فاكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إما هدنا إليك قال عذابي أصيد به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون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 يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنزيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن الانكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعززوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا الذي انزل معه اولئك هم المفلحون قل يا الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت سآمنوا بالله ورسوله النبي أمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى وتؤمنون بالحق و به يعدلون.